الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين كثرت الأسئلة في هل يرى المؤمن ربه في المنام النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح رايت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة قال ابن كثير رحمه الله وهذه الرؤية رؤية منامية ومن قال إنها في اليقظة فقد أبطل لأن النصوص صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه وقد سئل فقال نور أن اراه وقال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أما الرؤية المنامية ممكنة وقد حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام وقد نبه العلماء رحمهم الله أن الرؤية المنامية لا يبنى عليها عقيدة ولا يبنى عليها حكم لا يبنى عليها عقيدة ولا يبنى عليها حكم تكون للبشارة وتكون للنذاره أما لتقرير الأحكام فلا لا. هذا يسهل يقول إذا دخل في العبادة الرياء وهو وهو من الشرك هل هل يحبط الأعمال الصالحة؟ هل تحبط الأعمال الصالحة الرياء يختلف هناك رياء خالص وهناك يسير رياء ويسير الرياء قد يكون ياتي على العبادة من أولها وقد يكون يدخل العبادة في أثنائها وقد يسترسل معه العبد وقد يطرده في الحال فوضع الرياء مختلف أما الرياء الخالص الذي هو رياء المنافقين الذين قال الله عنهم يراءون الناس فهذا كفر أكبر ناقل أهله من ملة الإسلام وجامع أهله مع الكفار في في جهنم وصاحبه مخلد في نار جهنم أما يسير الرياء فإنه إذا خالط العبادة من أولها فإن العبادة نفسها تكون باطلة ليست أعمال العابد كلها تكون باطلة وإنما العبادة المعينة التي خالطها يصير الرياء تبطل وأيضا إذا جاء في أثناء العبادة يبطل من العبادة ما خلطه الرياء أما إذا دخل عليه رياء فطرده وأبعده من نفسه وجاهد نفسه على الاخلاص فهذا لا يضره شيء هذا يقول ما صحت الدعاء اللهم قويني بقوتك إنك تحب الأقوية من عبادك لا أعرف لهذا الدعاء أصل فيما اطلعت عليه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب والأحاديث التي فيها تحقيق هذا المعنى وطلب القوة كثيرة جدا أعظمها وأجلها الحوقله لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانه كما نبه اهل العلم كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل وغير ذلك من الاحاديث الثابتة في, في, في هذا المعنى أي طلب القوة نعم هل يستفاد من قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أن للملائكة قلوب لا شك واضح الحديث لا الآية في الدلالة على ذلك والملائكة الواجب الايمان بهم والإيمان بكل التفاصيل المتعلقة بهم الواردة في الكتاب والسنة ومن الإيمان بالملائكة الذي هو اصل من أصول الإيمان الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم في فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل وانتبه لهذه الأمر الأربع الرئيسة في الإيمان بالملائكة الإيمان بالأسماء والإيمان بالأعداد والإيمان بالأوصاف والإيمان بالوظائف في فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل فمن التفصيل الذي يتعلق بالملائكة ما في هذه الآية قلوب فنؤمن بذلك أيضا الحديث الذي اشرت اليه عاتق وشحمة أذن فنؤمن بذلك فكل التفاصيل التي جاءت تبين لنا أوصاف للملائكه نؤمن بها مفصلة كما جاء ويكون إيماننا بهذا التفصيل جزء من إيماننا بالملائكة الذي هو أصل من أصول الإيمان هذا الثالث يقول هل لا يزال الاستراق بعد أن حرس الله سبحانه وتعالى السماء بالملائكه والشهب قبل بعثه محمد عليه الصلاه والسلام كان امر الاستراق اكثر ولكن بعد بعثته عليه الصلاه والسلام زاد الله عز وجل في الشهب التي ترجم بها الشياطين حمايه للسماء من استراقهم نعم هذا يسال يقول شخص عنده مهمة مهمة عمل في جدة وهو مقيم في المدينة وبعد الانتهاء وبعد الانتهاء من العمل يريد أن يذهب إلى مكة وأداء العمرة ولكن من الصعب عليه أن يلبس الاحرام والذهاب لمهمة العمل قبل العم لمهمة العمل قبل العمرة والوقت لا يساعد لداء العمرة قبل ذهابه إلى جدة فهل في عدم لبس الاحرام من الميقات؟ عليه شيء إذا كان خرج من المدينة والعمرها والنيه عنده أن يعتمر ولكنه سيمر بجدة لأداء عمل فيلزمه أن يحرم من ذي الحليفة لقوله عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد مكة بحج أو عمره إذا كان خرج. من المدينة ومر بالميقات ميقات أهل المدينة متجها إلى مكة مرورا بجدة لعمل وعنده نية الاعتمار فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام وبين خيارين إما أن يحرم ويذهب إلى مكة وينهي عمرته ويقول هو في سؤاله الوقت لا يكفي أو أنه يحرم ويدهب بإحرامه إلى جده ويقضي عمله ويتجه إلى مكة حسن الله إليكم هل يجوز الاتيان بالأذكار أذكار الصباح قبل صلاة الفجر أذكار الصباح بعضها نص فيه على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد السلام مثل حديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صبح بعد كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعضها لم ينص عليه في ذلك وإنما هي تتعلق بالصبح نعم هذا يقول ما صحت هذا الحديث من نوى شرب ماء زمزم في الدنيا فيوم في القيامة لا يصيبه ضمع لا أعرف له أصل هذا الحديث، لكن الحديث ورد في زمزم حديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله وجمع فيه أهل بعضها للعلم مصنفات فيما يتعلق بهذا الماء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.